بسم الله والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ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 يرجع والارض الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا